ل و س و ع ه ا ل ن ا ل ل ه س ي للعلوم الاسلاميه 「今夜は何をしても」 م و س و ع النابلسي ل و أ ح س ن ت م